الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فبين <أرجع> البصر هل ترى منفق <فكور> أرجع البصر هل ترى من ظكور ثم ارجع البصر كرتين ينقلل إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلل إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا المصابيح وجعلناها أغذوما للشياطين ولقد زينا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ مَا ذَابَ السَّعِيدُ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ مَا ذَابَ السَّعِيدُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَا ذَابُوا جَهَنَّمَ وَبِأَسَى الْمَصِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَا جَهَنَّمَ وَبِأَسَى الْمَصِيرِ إذا ألقوا فيها سمع لها شهيقا وهي تفو. إذا ألقوا فيها سمع لها شهيقا وهي تفو. تكاد تميز من الغي. تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوز سألهم خدمتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوز سألهم خدمتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيب. فاعترفوا بذنبهم. فاعترفوا بذنبهم. فَسُبْحَانَ لِأَصْحَابِ السَّعْيِ فَسُبْحَانَ لِأَصْحَابِ السَّعْيِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَيَرْتَديك وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْجْهَرُوهُ به, أو بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِكُمْ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبيل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبيل هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناسبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض دلولا ذَلِكَ سُكِينَةٌ مَنَاسِيهَا وَخُرُوجُ من الرِّسْتِ وَإِلَيْهِمُ النُّشُورُ وَإِنَّهُ لَنُشُورٌ أَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْطَفَ بِكُمُ الْأَظْفَ إِذَا هِيَ تَمُورُ فإذا يدمون أم أمنتم من في السماء أيُرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أيُرسل عليكم حاصبا فستعلون كيف ندير فَكَيْفَ يَكُونُ لَكَ كَيْفَ نَبِيّ وَلَقَد كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَكَيْفَ كَانَ الْمُكِيثُ فَكَيْفَ كَانَ الْمُكِيثُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ يَقْبِضُ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ مَنْ يَسْفُكُ الدِّمَاءَ إِلَّا بِظُلْمٍ لا هو بكل شيء <تصفيق> بسيط ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن يكافعون إلا في غور. إن يكافعون إلا في هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لزق يطويه. ونفور بس لك رسول ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرض والأفِيد وليلاً ما تشكون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرض والأفِيد وليلاً ما تشكون الذي دراكم في الارض واليه تحشرون هو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئة ودور الذين كفوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلم نرهذ الفتن أتقولون الذين كفوا وقيل هذا الذي قل أرأيتم إن أهل كني الله ومن معي الرحمن فلن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهل كني الله ومن معي الرحمن فلن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليك وكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليك وكلنا فتتعلمون من هو في ظلال مبين فتتعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فمن يأكل